لنا المرهفات غضاب البواسم لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود أبات الضياغ نفل الحديدا بعزم شديد نفل الحديدا بعزم شديد إذا الحرب جات بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى دماء الوريد ونردي بحد حسام الرؤوس ونشفي بضرب عدات النفوس فابشر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون مجد تريد ليشرق في الكون مجد تريد ذراع الاسنات لحن الرجال وفي الحرب عز وريف الظلال فقم للخلود اخيا تعال ودعا تغبل كسول البريد ودعا كذربا كسول البريد إذا النار شبت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 وسيف رشيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقطع السيوف فما العيش إلا بظل الحتوف نموت بعز ونحن وقوف ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد